فَرَمَّا جَاءَتْ لِأَكْذَا عُرْصُ فَرَمَّا جَاءَتْ لِأَكْذَا عُرْصُ قَالَ كَأَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ من قبلها وكنا Hukuda zehena lal mall filtruan